أخذتهم الصائفة وهم ينظرون فما استقعوا من قيام وما كانوا منتصرين for in al و well, ما 119. للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعمل